Mmhm, mmhm, mmhm, mmhm, mmhm شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاط له بساقي شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاط له بساقي أحب الله عن أدب وصيدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي إذا ما عشت لا أنسى إلهي به أسمو من الأخرى المراقي يعيز علي ترك الحب عندي ولو بلغت بي الروح التراقي شركت جميع خلق الله دوني شغلت عن الخلائق باشتياقي شراب الحب يعرف بالمذاقي وما كل السقاط له بساقي شراب الحب يعرف بالمذاقي وما كل السقاط له بساقي أحب الله عن أدب وصيدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي وشوقي قد مزشت به رجاعي على خوف فمن خوفي مذاقي وما فالمحبة عن يقين حرام أن يميل إلى فراق وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باشق والحب يعرف بالمذاق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 Mm-hmm.